وَإِذْن النجَّنَكُم مِنْ آالسِ العَونَ يَسُمونَكُمْ سُ العذاب يُذَبّشُونَ أَظَنَ أَكُمْ وَيَستحونَِ سَاءكُم نُجَّثونَ أَذَن أَكُمْ وَيَتحشونَِسَ أَكُمْ وَحذَِكُم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم وَاغْرَقْنَا رَقَبَنَا اَذَكِرِ الْعُذْنَى وَأَنْتُمْ تَمْتَهُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم بِذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتِ الْأَبْوَابُ وَجَاءَ مُوسَىٰ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِأَايَاتِنَا فَقَالَ لِمُوسَىٰ وَلِهِيرَانَ أَتَقْبَلَانِ ۖ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 وَإِن قَالُوا سَالِخٌ مِنْهَا يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ إِن كُنْتُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ هَادُونَ فتوبوا, فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ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 إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ وإن كنتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم, فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون فأخذتكم الصاعقة وأنتم وَتِقُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَتَبَعْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا لِلنَّاسِ عَلَيْنَا مِنْ هَيْمَنَانَ وَإِنْ ذَنَيْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا مِنْ ضَلَالَةٍ قُلُومِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ قُلُومِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ